ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون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 ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقة مضوه فخلقنا المضوه عظاما فخلقنا المضوه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله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 لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين وإن لكم في الأنعام لعبره نسقيكم مما فِي في بطونها ولكم فيها منافع وَلَكُمْ ولكم فيها منافع وَمِنْهَا ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم منه إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شيء الله لأنزل ملاء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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين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 لأنكم مخرجون هيهات هيهات هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحي وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افتري على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين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 ثم أنشأنا من بعدهم قروننا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تتري كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فَقَوْلُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةٌ وَآوَيْنَاهُما إِلَى رُبُوَةٍ ذَاتِ قَريرٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 فذرهم في غمرتهم حتى حين ايحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيم بالعذاب إذا هم يجرون أخذنا مترفيم بالعذاب إذا هم يج لا تجرون لا تج أروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت اياتي تتلي عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون فَأَلَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم ما لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنٌّ بَلْ جِيَاءُ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 أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى زراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الضراط لناكبون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 إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار ولفده قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في ال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 أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إِنْ هذا إِلَّا أساطير الأولين قل لمن الْأَرْضُ ومن فيها؟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 أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا ساب بينهم يومئذ ولا يتسالون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا. أفسهم في جهنم خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آيات تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا, قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال أخسأ فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا, يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا وأنت خير الراحمين فَتَجَاهَنتُمُهُمْ سخريا حتى أَن ذكري ذِكْرِي منهم أَن سَوَّكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم بما تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ قُلْ كَمْ لبثتم فِي الْأَرُضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ العادين قُلْ إِنْ لَبِتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لو أَنَّكُمْ كنتم تَعْلَمُونَ